الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله العظيم نحن في إزالة النجاسه قلنا إزالة النجاسة من واجبة ممكن وجوب السنة اما سنة مؤكدة أو واجب فرض فرض شرط أو فرض بشرط تكرنا التلاثة الارجح الأرجح أما سنة سنة مؤكدة المذهب، ثم ذكر قال بعد ما اشياء أشياء كثيرة قال وإن شكر في إصابتها لبدن غسلة ولثوب أو حصير وجب نصوب ذانيا للشكر في إصابتها لبدن غسلة لكان الإنسان شكى أن أصابته في بدني شيء من النجاسة قال ترصد لأنه غسل بدن أسهل يدق ولا قريب لا ما مسألة أسيرة أسيرة لكن لو شكيت أن النجاسة أصابته الثوب أو الحصير قال تنضحو دفع للوسواس والنطح حقيقة ما تطهير بقدر ما هو يعني تطمين للنفس والنطح هو الرش كما عرفه هو وجب نصحه بلا نية إزالة النجاسات قاموا من باب الطروق والترك لا يحتاج لعنية أصلا لا يحتاج لعنية يعني واحد عنده كان ثوب متنجس وقام غسله ما مزكى أصلي النجاسة حتى يوم إذا خلاص صب دلوه ما خلاص دفاية برضو ما تقول ما هذا الحدث طف الحدث تعطل. يحتاج احتاج لانية لكن إذا الخبز من باب التروخ لا يحتاج إلى إلانية ولذلك هنا يقول وجب نصحو بالانيه سواء كان في كل غسل لا يحتاج إلانية كذلك النصح لا يحتاج إلانية وذكر هو هنا بالذات أن هذا لا أصله ما كان تعبد قاله ما منه فايدة ما يزيدك إلا دلنه ديارة وثاقة ساكن هو قال لا نحن مامورين بذلك والشارع لعله أمر بالنضحي دفع للوسواس لا نبتع من العبادة نوع من العبادة أنك أنت تنتفي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الوسواس بذلك قال ومعقول المعنى برض الفقهية يقول لك العبادة المحضة مرات ما تكون معقول المعنى هل تعرف ليه تصلي المغرب ثلاثة وفي الصبح اثنين والظهر الظهور أربعة العبد لا يقول لك أي شيئا يمكن أن أقول لك الله صفتك لا نوسع قال لك سلسة مثلا ممكن وما في شيء في الوضو يمكن أن أقول لك بس من تغسر بالصابون يكون أنظر من المؤمن المطلقة فهي جضاية العبادات العبادات الواحد يأخذها تعبد لله عز وجل النطس الشارع أمرنا لكن الحكمة الظاهرة من وراء هذا الأمر دفع الوسواس دفع ولذلك الشيخ يقول أيضا تنبح ما يحتاج إلىانية لأن هم عندهم أي عبادة غير معقولة ما لا بد لها منية من لا بد لها منية من يقول له صحيح في عبادة لكن معناه معقول يدفع الوصور لذلك لا تحتاج إلىانية كمان الغسل يحتاج إلىانية لو غسلته انت مذكر أو غسل شخص آخر ما كان يعني أو صبت رق مطر وانقصفت النجاسة خلاص زاله هذا تحتاج إلىانية ما هذا الوضع ينزل قاعد زاري ترد غصر الوشو عشان البلد يلظفوه وبعدين غصر البيت تذكر وما توضع يواضح؟ لا احتاج لعنية قبل البدء في العمل منذ عباده محضع لكن مسألة الغصر النجاسات وكذلك تتروك هذا يحتاج الى نيات قال الغسل في عرف النطح قال وهو رش باليد قال ما ضروا في اليد او ضيرها او غيرها علكت كده والمطر اصاب يعني فيه رشاش اي خلاص تحتبر بالرش فش يد شيء آخر أي وسيلة أخرى خلاص يفاير والقصد أن يكون كأثر موية في في في, في في في في الملابس دي عشان تقول والله هذا الأثر ده الأثر الموية ما بقول ولا حاجة يعني بس إنس أو غيرها قال فان ترك يعني النبض عار الصلاة كما ذكرنا في الوقت كل كما أن من ترك الغسل غسل النجاس أيضا عار ساب الوقت على التوصيل ذكرناه على وصلنا اشتغلنا قلنا عيد الصلاة في الوقت فقط استحبابه إذا ترك الغصف كذلك إذا ترك هذا النصف كذلك العيد الصلاة حكم حكم الغصف يبس لا يشكل في نجازة في المصيب أنا عارف في حاجة أصابت من رشية نعمة لكن الشيء لكن الشي رشية نعمة هذا الشي نجيس ولا شيء طاهر اعتبره طاهر لأن أصل الأشياء الطهارة أصل أشياء الطهارة أنا في حاجة وصلتني رش لكن هذا دموية ولا ولا بول ولا في الطريق واحد نجم العرمين وجوه، والمرد بالطريق رشتك يعتبره مريض طاهر، إلا إذا في أختنا النبي فيه. فيه نجاسة، لكن لو شكيله المصيوع صار في حاجة صارت صح لكن هل الشيء الذي أصابني طاهر أو نجس، اعتبره طاهر، لكن أنا عارف دمجت، لكن الرش حل وصلتني ولا ما وصلتني، يقولنا ده, ده محل الغسل والرش والنص، أما إذا كان أصابتني حاجة لكن هذا الشيء المصيب دا صاير ولا نلجأ طاهر واتركو وما بتكلف ما بتكلف. طيب قال ااا لا يشك في النجاسة المصيبة ولو زال عين النجاسة لغير مطلق لم ينجس ملاقي محلها. إحنا قلنا يعني حكم الخبث والحدث قلنا وزالنا بفاعني بالمصلح بفاعني بالمصلح عين النجاسة ممكن تزال بغير بغير مطلق لكن الحكم باقي يعني زال عنده. ثم <متدل> مثلاً فيه نجاسة بقول ولا أي نجاسة من نجاسات، قام دخله في مرصّاب الصابون بالمرصّاب وغسل بالجل، عين النجاسة راحت، نحكي عين النجاسة راحت، نحكي للحكومة الحكومة باقي، طيب غسلت عين باقي، طيب أنا غسلت المرصّاب وغسلت الجل عين النجاسة راحت، نحكي للحكومة الحكومة باقي، طيب أنا غسلت المرصّاب وغسلت الجل عين النجاسة راحت، نحكي للحكومة الحكومة باقي، طيب أنا الملابس لينا بالبول اللي بستا و الجسم اللي بيقى ليه انت نجاسة لانت عين النجاسة لكن قصلت بمواية غير مصلقة قصلت بإجاز قصلت بأي شيء ما ورد و اللي بستا جسمت بلا بالشيء الذي قصلت به عين النجاسة هذا ليس معناه انتقلت انتقل النجاسة إلى جسدك إلى أولى بقية في ثوبك لانت حكم والحكم قلنا شيء وصف حكمي وقدروا الشرع والعقل وليس هناك شيء ملموس ينتقل من من جسدي إلى جسدي. ولذلك الـ الـ الـ الكافر كونه جاسة كونه جاسة مش كونه جاسة فقمية معنوية. إذا هو لم يسكر كافر ما نتجسه؟ لا ما نتجسه. أتنتجسه؟ واحد ما سجله وخلزيف في جسمه كده تنتجس؟ لا ما بنتجس. صنم. يعني بأنه حجر نظيف مليون في المية ومغسل ومدبيشونه تمام. ربنا قال لا نجس مش كده أظلم، لا يوجد ينجوس، ما, ما بينجوس، أتجهل الحكومة ما بينتقل، الحكومة لا ينتقل لأن دوسي، دوسي، الصفات لا بينتقل، الخسة والكرم والشرف والذلة بكل أوصاف أو أحوال ما بينتقل، هل ينتقل الأعيان؟ حين النجاسة ينتقل لكن حكم النجاسة أنا قلت قام، ولو زال عين النجاسة بغير مطلق لا ينجس ملاقي محلها واضح جيدة مشكلة يا أخوان طيب ثم قال ونورب إراغة ماء وقصد إنائه سبا بلانية أنه من التروف برضو أشبه بإدارة النجاسة ولا تتريب من التتريب عند استعماله بولوغ كلب أو أكثر لا طعام أخوان الله صلى قال إذا ما يقصد كلب فينا يا أحدكم قال فليغسله سبع هو بالتراب أو أقرى هن بالتراب أو إحدى بالتراب وفي رواية المسلم عفره السام بالتراب عديث فالإمام مالك حمل هذا هذا الأمر على النب حمله على النب لأنه نحن قلنا عنده سؤال, سؤال الكلب عنده ما نجي سؤال الكلب عنده ما نجي لأنه عاب الكلب طاهر عنده وذمعه ومخاطه وعرقه كما ذكر في أول الباب الحي الصالح هو الحي سالوا اللعاب ومقاطه ودمعه والى آخر ما ذكر فالكلب ما دام حيا فعركه ولعابه طاهر وحجتهم في ذلك لما ذكرت لكم قال الله تعالى فكونوا مما أمسكنا عليكم فالكلب يعض يعض الكلب دم لعابه لا بد من يصير شيء فما ذلك لم يؤمر ان نذق هذه اللحمة ولا حتى بالغسل ولا حتى بالغسل ما في امر بذلك قص وحذير بن عمر قلنا في الصحيحين ركبتك كان يدخل في المسجد يقبل و يتجر و نحط في بعض الراحة في يبوت كذلك يقول لها كلام لكن عموما لم يقوم بالناس الأمريق و معنا على موضوع الكلب والكلب لا يجلس في مكان إلا ولاد و ما رأسه من لعابه قال لذلك هم عندهم الكلب معداما حيا حي و والكلب يعيش معك و مأذون اتخاذ الكلب مأذون اتخاذ الكلب لذورات المشروعة و كلب الصيد وكلب كلب وكلب و الزرع و والكلب وكلب ما هو شو كان بيجا من الزمان اللي غيره الحين في المجال هذا واحد فقالوا الناس في الكلب في الزهرة علل على من المجال كان يعني من الطوافين أو الطوافات فالكلب بنخله كده ما دون فينا طوافين إجلس معه في البيت يطلع معه في البيت والمسة بتمسوا كده فقال الكلب عندهم مادام حي طا طاهر ولذلك قالوا الموية لأنه فيه الكلب قالوا ما نجس. لكن اتباع لهذه النبي وسلم اتباع لأمره تعبدا تادبا قال لكب الموية استحبابا لكب الموية استحبابا ونفسه الإناء سبع مرات لكن قال بدون تراب طيب مالكي مالكيه تراب على عليه قالوا التراب هذا قال مضطرب إن شاء الله يجيكم من المصطلح في حديث المحديث المصطرب الاتراب معناه مالكي في الفاظ مختلفة بقصة واحدة ما تجد تجمعها لأن الحديث قال اولى هنا هذا اللوايات أخرىهن إحداهن الثامنة قال له ما أنا فيه شيء من الالتطراب شيء من الالتطراب رغم أنه نفسهم يستدلوا مستدل قال بأمر التراب يدل على عدم النجاة لأنه قال ما في أصلا نجاة قال, قال له غسل التراب أصلا هذا ما قال قالوا كان كان, الـ كان الـ يعني غسلنا ال الذي ينفير الكلب من باب النجاة ما أمرنا بعد أن ضاع فيه تراب في ما في أي نجاة مهما كانت غليظة غسل بمويرس ه بيتراب وما في مجال غسلها سبعه، هلا غسلها سبعه، غسل المجال حتى حتى تزول عين المجال خلاص، هم قالوا، وبعد روايات اللي هي أو من قوله الموقوف ثلاث مرات، ثلاث مرات، أقولها، فيقول هذا دليل على أن قول غركب ليس للنجاسة إنما الأمر تعبدي، فنصي لنا سبعة احتلال النبي صلى الله عليه وسلم وبنوم أنا من التراب، التراب الأهل قالوا. ليس هناك رصّل يعني سليم من الاضطراب لكن إن شاء الله الحديث الصحيح الحديث ثابت، الحديث ثابت الأخبار تقولين، وما يضر ممكن ال تصرف من الرواتج جري على أن أصل ابتلاع موجود، لكن أول ولا آخر ولا وسط ولا كذا ما هو مشكلة، ما هو مشكلة، مثل ذكر الابتلاب أنا سوي ابتلاع سوي ابتلاع، فدا هذا هو أرجع إن شاء الله والصحيح لكن يعني ظاهرة الماء إن شاء الله هو أرجح هو أرجح لأن حتى الشيخ الأفلاطونية لما تكلم في المسألة دي لا إذا ولغ الكلب مثلا في سمن ولا في زيت ولا في طعام قال ما يريق الطعام ونحن قلنا ذكرنا قلنا نقطة من النجاسة نجس قلنا الماء كلها ما يعات كان الكلب كان النجس ولا من الطعام ولو أكل اللعاب كان يكون نجس كله قالوا ما يريق لأنه قالوا ما يعني نعمة طعام قال ما مين دار دين على ما الطعام ما ما يرمو ما ما يرمو فاذا كثير من العلماء يميلوا انو لعاب الكلب ما نجس ولو ان الحنابلة عندهم نجاسه الكلب عندهم غير الخنزير غير الخنزير غير هم قام غسل الخنزير ذاته على الكلب قال إذا كان خنزير ولا شيء ما بيزولش بقولوا نصي سمع قالوا هذا تشبيها بال بالكلب انا كل كلاهما نجس لأو ماليه. لكل حال مسألة مسألة خلافية والخلاف ابن الاجتهاد وكل متي إن شاء الله مصيب إن أصاب له أجره وإن أخطأ له أجر الاجتهاد إذا كان الكلب شرب عندك أنت في في المية، السُنّة أنك تكوب المية وتغسل الناس المراض إحدى المراض للتراب، المرات للتراب هذا والسُنّة إن شاء الله وهذا هو الأحسن. أما إذا ولغ في الطعام، إذا كان طعام جامد أقطع حتى كده طلع فر على الخلاف إذا كان شيء ممكن يعني تقدر يعني تطلب منه جزء تفيدنا ذلك تفيدنا ذلك لكن إذا ساقيب لنا ساقيب ما في مشكلة زي ما ذكرنا في باب الذباب كذلك هذه لكن قال بلانية ولا تترى ولا عند الاستعمال يعني الواجب مش إذا كان ما داري الناس شو بدها يلخصه أخذ سبعة برضو أخذ إذا ولا ذكر في أحدكم من السرير سبعة أنا عندي جرد القريم أصول ما ندائره الكرب شريف فيه والله يصلنا وقالت لين أغسلوا الجرد ما ناير استعماله ما دائره خليه يا قال له أردت أن تستعمل هذا اللي لن أتغسل هذا هو المقصود من كلام الشيخ قال عند استعماله إذا أردت أن تستعمله دولوغ كلب أو أكثر لأن الحديث قال إذا أغسل كلب فينا أي حديث قال له كلام قال المعنى واحد قال المعنى واحد قال كلب واحد أكثر من كلب تغسل بها سبعة مرات مش لكل كلب سبعة يعني لو يجوا عشرة كلاب شرب ويقولون أنت أصل في دائم قال لي كل كلب كل كلاب لي أصدر شي واحد سبع مرات ونريق الماء قال أكثر لا طعام وحوض إذا كان الكلب ولغ في الطعام ما ترمي الطعام ولا تغسل الإناء لأن حليل قال يعني إذا ولغ الكلب في ناح والولوء دائما في الموية الولوء ما بيكون في شيء ثاني الكلب أكبر الله لما يشرب الموية ما بيشرب الشراب ولأنتم في ما أشوفت الكلب الكل يبي يشيل زي الملعقة، ذو كذا، يغري الغرف لكن لما يأكل بيأكل أكل عادي، عضو يأكل يوم دوايا حاجة. قال ولقة. الماركيه أحياناً لما يشوف المثل مثلاً, مثلاً تعابس يكون زي الظاهريها. يقولناك الحبيب قال لنا نأخذ الحبيب. نجيب وإن شاء الله في باب الشك في الطهارة، ذول لو شكه هو في الصلاة يوافق. إذا شكه خارج الصلاة ما عنده وضو. هذا الحبيب قال لنا في الصلاة. لكنه انه كذا تقول ده ادبا وتعبدا نعمل ده بس لكن كفطح قال ما ما ما ما, ما معروف لنا فقال اذا كان ولدغ في الاكل في الطعام ولا شير من الطعام خليه طيب حوض نجري نصلحه حوض. حوض كبير حفير ولد فيه الكلب تسوي شنو وقمت اغرف المويه ده الحوض لكن قال عمر رضي الله تعالى عنه قال يا صاحب النقره هل تجلس تباع على حوضك قال لا تخبروا فإنه متكلف لها ما أخذ بطوينة ولا ما بطي شرابا وطهورا فالحضار الكبير وكذا ما لا نطلبنا بالتعمل في الحاجة والخلاف بين الفقهاء كثير انتهينا بهذا الباب الأول هو باب إدارة, إدارة النجاسة عندنا إن شاء الله الباب الآخر ده وباب سائل ومعروف إن شاء الله بس نقول فيه كلمات بل قضاء الحاجة آباب منها على سبيل الوجوب ومنها كان على سبيل الاستحداث. تختلف حسب الأدب مطلوب هنا. ما كله على درجة واحدة. قال قضاء الحاجة دي. ودي كناية عن الإنسان الضحائي من بول وغايت وكذا هذا الحاجة. قال جلوس بطاهر هذا المستحبات. النجسة في مكان طاهر. ما دخل مكان نجس أنه ربما صابتك كنجاز في الأرض في ثوبك أو في بدنك النجسة في مكان طاهر ترضي الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما بعى لحياتي إلا مرة في الواحدة قائمة حتى سيد عاش أنكره أنكره ما كان يبول في أي أصلًا لكن من حديث جابر رضي الله عنه يعني بعى قائم في شبرة القوم جباله عن الجبال عن الجبال مكان نجس بقى في النبي صلى الله عليه وسلم هو بعى وكان مكان رخو يعني بول ما بتصدق عليه وبينما سبقت مكان نجس بعى قائم فقال تختار مكان طاهر وده من السنة وستر لقربه كذلك آدب من السنة الإنسان يعني قال في حديث السنة يعني بين يعني أو رأي ابن آدم وشياطين تستطيع بسم الله الحمد لله عز وجل فتستطيع فالإنسان وستر العورة من أوجب الواجبات الإنسان ما يكشف عورة إلا لضرورة إلا لضرورة حتى لو كنت مختلفة فالله حكى استحيان كما في الحديث الإنسان يعني ما يكشف عورة إلا عند قضاء الحاجة إذا كنت في بعد ما تخلص في الكنيس كنت في فضاء بعد ما خلصت قريب من الأرض حتى ترفع حتى على الاذواب سوبك بشيء من النجاسه وستر القرب به القرب لقضاء الحاجة يعني. قال كذلك من الأمور الذكرا واعتماد على رد اليسرى ربما هذا ممكن يكون من المستحبات وممكن من المباحات لأن بعض الناس ذكروا أن هذا كان من فعل الكبار السلف وكذا وبعضهم قال هذا فيه يعني راحة للإنسان في إخراجه كده لا كان من بابا الراحة للإنسان من بابا المباحث فاعتماده على رجل يسرى ما رفع عاقب اليمنى كثير من الناس الحكاية دي ما يقدرون لها أصلا لو عمل كده هي نفسه كله ما بيعرفه ما ضروري إن تعمل شيء بتقدر تعمله تتوض براحتك تخضي حاجتك مع رفع عاقب اليمنى قالوا سفريجوا فاخذه حتى لا يتعدى البول إلى المكان كان الآخر لازم نجاسة سيتوقع فأنت يعني تحتاج القدر إن كان تبع نفسك يعني نجاسات لأنه لو جربت الفخذين توشى بالبول بيجي فخذيه وترصية رأسه فترصية رأسه الناس قالوا هذا قالوا مسألة أيضا من باب الحفاظ على الصحة ومن باب الحفاظ على راحة الإنسان بيقول المحامي الشعرى قالوا محامى سمات كبيرة لو في محامي ورايح كريها ممكن جسمه كله يتغير فقال تغطي هذا النفر فقال هذا من باب السفر والأدب والحياة قال من باب الحياة أن تغطي رأسك فقد رأسه وعدم ارتفاته عثنان غضاء الحاجة ما تلتفت يمين وشمال فقال رأس تشوف لك يعني حاية تخيل ليك حشرة ولكية وقم تتخلق تقوم, تقوم توسخ نفسك وكذا فقال الإنسان ما يرتفت كثير أتأكد ما كان ليه متجين لكن تعال حاية جاي وجاي مرات الجشة وتتحرك من هناك فقال أعجب جاي جاي محلك. لضرر للإنساء وثاق للإنساء فلا جمال يلتفق ما يلتفق وتسمية قبل الدخول الذي تدخل في الكنيف قبل أن تدخل في الجوة تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز أو الخبز أو الإسكاب كل واحد قال والخبز ذكور الشياطين والخبائز قال إناث الشياطين أو كل شرق أو كل شرق خبيث كل شرق خبيث خبز والخبائث او والنجس دي برضو في الروايات في الخبايث ودي في النجس قصدك نقول الخبايث تقوله بعد الخروج بعد ما تطلع بره هاديك سبحانه الله اصحابك اخر الكنيس بعد الحمد لله الذي اتبع عني وعفاني أو غفرانك ضاكه صحه من هذا غفرانك هذه اصحى من الحمد لله الذي عني انا وافاني وليه يا اخواني ذكر انتم بنعمه الله عز وجل يعني الانسان بيشوف انه طعام ده فعلا نعمه جعانه كلسه عصان شربته تفرح لكن قضاء الحاجة ناس كثيرين ما مسكت الله لكن ما قضاء الحاجة أعظم نعمة من الشراب والأكل نفسه. كان الإنسان ممكن يتحمل الجوع لفترة طويلة ممكن يعني تصل على أطش شوية لكن الإنسان لو مصيبة بقول وربنا حبت عنك مصيبة كبيرة جدا مصيبة كبيرة جدا الإنسان لو ما يعني ال خرج يعني للضرورة بيتعب تعب شديد جدا لذلك الناس يعني في يقول لك واحد هسأل يعني ما لك قال له يعني ليه أنا هارو ولا غير يعني؟ قالوا إذا الناس دقيت يعني مويا كله كله. بكم تشتريه؟ قال قالوا نص ملكي. ملكي. إذا نص ملكة شايل سبليه مويا بارف ولا أنا بمويا بموت لو ما قال له لو شريبتها ما طل عليك. قاعد ذا في مثانتك قال بكم؟ قال بملكه كله. قال بإسر الدنيا أو بإسر الملك الذي يعني. دبوا لا قاعد تبيع كله. فادني هما كبيرة خلنا نقول عظيمة جدا. فالإنسان ما يشعر بهذه النعمة إلا إذا فقدها. والناس المرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى، عندهم مشاكل في هذه تعانوا معاناة عظيمة جدا. إنزين أحمد الله عز وجل. وتذكر نماذج الله عليك. ما تنسى. إذا تأكل تحمد الله. لما تخرج ما أكلته تحمد الله سبحانه وتعالى كذا ذلك. قال هذه نعمة. قال وبعد الخروج الحمد لله الذي عفاني. أخليت عن الأذى وعفاني. كذلك من الأمور المستحبة سقوطه إلا لما تتكلم إذا قاعد يعني تفصل حاجة نسأمنها اثنين يطلعوا بعض بعض سوا يضرب الغايب ويتكلموا ويتكلم الحديث كلام لكن إن شاء الله يعني قال أيضا حديث حسن بالصلاة تشتغل إذا في مهمة تتكلم إذا قاعد تفصل كان في يعني ضرورة بالضرورات ممكن تنادي الله إيه قاعد في في شيء ممكن تنادي قال وبالفضاء تسطرون وإذا كان كريف ما في إشكال تدخل جوار كريف تكفي النسخة خلاص أما إذا كان في فضاء يشوف لك حياة تسطرت وأما يذكر في صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته وكان عنصرا حيا كان له حياة يعني النبي سعيد كان شدة حياة من الله في سببها كان شدة حياة عليه صل والسلام عليه فقال مرة أراد أن يقضي حاجته فلم يجد ما يستند إليه إلا شجرتين بعيدتين فقام أخذ الشجرة من غصنها فانغالت له بإذن الله عز وجل ووقف ما زميلته ووقف بينهما أجعل جرسه بينه فقضى حاجته ثم رجعت بجذورها في مكانها هذا من رجلات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سلام كان يعني يعرف رسالة الشجر والحجر أنني أعرف بمكة حاجة كان يسلم علي عليه, عليه الصلاة والسلام فالفراية تستر وبعذن ابن عمر قال أنه لم يجد أي شيء يقوم له تراب قدامه فلم يجد أحد يسكر داورته يقوم ترابه يجب انسان يسكر نفسه فتستر وبعذن يدعم الناس لا يقضي حاجة جنب الناس لذلك ضرورة وضعه جحر ما تقضي حاجة في جحر لأنه ربما أوحي الجحر تقارب المساكن الجين المساكن الجين ويوقاه في السيرة المساعد ابن خولة مشكلة قول قتلته الجن اللي ما صحيح على يعني كتب السير ينقلوا أنه قالوا ماشى مكة قالوا وضع في جح باله في جحر قال فقدلته الجن فناد أن يعني قتلناه وكذا فالناس يعني قال يعني بائس مشكلة حديث صحيح لأنه مات في مهجره مات في مهجريه قال بائس سعد من خوله فقالوا هذا الإنسان يعني ما يبول في الجحر ممكن أن يصل لك أقرب أو مصيدة أجحار دي ومساكنة الدين ومع ذلك واتفادة الدينة وزين كمان يعني لو يلدت البعض من برضه يميذوك تبتعد برضه من أماكنك والتغارجو حري وريح ما أتبون إلى مقابل الريح لأنه بيرتد عليك بيرتد عليك نجيسك وموردين مكان كانت بيشوفين الناس المهير البير والحضار والحفائر بيشوفين عن الناس وطريق أيضا بالطريقة العام بعض النجس الطريق وتؤذي الناس وظل ظل مستفاد منه مش كل ظل بنجلس فيه الناس سعيد منه والناس ومجلس أماكن يجلس فيها الناس عامة عموما ومكان النجس من ذكر قال ثاني مكان آخر مكان يتجه مكان النجس كذلك من أشياء مطلوبة وجبة تنحية ذكر الله لفضا وخطة ده باب الوجوب أنت ماشين معك شيء مصحف تذهب الى مقليس ولا يعني تقرا القران وانت داخل في محطه دار او اثناء بقى الحاجه يعني تذكر الله سبحانه وتعالى الله عظيم وعزيز تذكره من مكان الذي يليق للعزه والجلال لا في هذه الأماكن النجس القذره قال ذكر حديث ضعيف ما كان عنده خاتم الحديث خاتم ده صحيح. عنده صحيح ما كان مقادم محمد رسول الله ان قال اذا دخل نزع نزع وما ما صح الحديث ما صح. لكن عموما الإنسان إذا استطاع أن يبعد الشيء المكتوب لك الله سبحانه وتعالى إذا أخفت يسرقوك بعد أن في الجيب هذا تبسك في يدك الشيء في الجيب أهوام من أكون تكون في اليد لذن وقطع وتقديم يسراه ولذلك بعض الناس ذكرتك كالغزال وغيره أسلام كان يقول غفرانك قالك أنه يستغفر الله عز وجل لأنه قطع الذكرى في تلك المدة أسلام كان دائما يذكر الله عز وجل لكن قضاء الحاجة ينسك عن الذكر قال لما ينتهي من قضاء الحاجة يستغفر الله عز وجل ويستعطفه ويطلب منه العفو أنه قطع الذكر لهذه الضرورة فسعى ذكر الله وتقديم يسراه دخوله المسجد تدخل في الكنيث لا تدخل فيه اليسرى، الإسرار ويمنعه خروجه تدخل فيه فخرج بال باليمنع عكس المسجد المسجد تدخل باليمين وتخرج في اليسار شكرا يمكنك تدخل باليسار وتخرج باليمين لكن قال في المنزل فيهما باليمين دخولا وخروجها تدخل البيت تدخل بيمينك زي ما ذكر حياتي يا اخوانا اول بالاحياء والباب يذكر تفتح الباب وكيف ما كان تصل في المسجد ثاني وده يعني يربط الإنسان بالله دائما وجل دائما الله سبحانه في بالك دائما دينه في بالك دائما تدخل في المسجد أنت بتذكر شريعة الله جل جلاله حبارة الله سبحانه وتعالى لما تدخل بإذنك اليمنى في المسجد كنت متذكر أن هذا أمر مشروع تعباده الله عز وجل لما تهي تطلع تطلع برضو برضه بإدريس الله تدخل بذكريف كذلك تدخل باليمنى في المنزل دخولا وخروجا باليمنى هذا الإنسان دائما يكون دائما هو المتعلق بالله عز وجل وبذكره وشريعته قال والمنزل اليمنى فيهما خروجا ودخولا نعم والمسجد والمنزل ما على ال والمنزل يمنعه فيهما يعني في المنزل يعني أصله أصل كده. قال بلا قال إنه قال شنو غاشو؟ شنو يوم غدا وصل بابها بلا لا لا لا وين خروجنا يمنعه خروجنا قبل قبله؟ وتقديم صور يقوله يمنع خروجنا عكس المنزل والمنزل عكس مضاف عكس المنزل عكس المنزل واو واو واو واو ما برضو ما, ما ومنع في فضاء استقبال قبلة كان داخل البيت ما فيش كلام يعني يصح حديث بن عمر اللي يعني حديث سعيد قال الناس مش الشام لانها استبعدوا استاذي بغير او بول قال دين الشام وجدنا مراحيض المستقبل القبلة، فقال يعني نحرف نسافر الله، يعني كان يرى أنه في الفضاء وغير الفضاء واحد. لكن ابن عمر الحديث صحيحين قال اليوم قال يعني صعد في بيت لهم او بيت يعني حصة أخته من بيوتهم رأيت النبي صلى الله قال إذا حاجته وجلس على لدنتين مستقبل بيت النخلة مستقبل مستقبل القبلة. فأن الناس بين الحديثين قالوا إذا كان داخل كنيس الاستقبال والاستدبار جاي إذا كان خارج لا تستقبل ولا تستدبر مثلاً شرق أو غرب هذه المدينة هذا تفضل يعني أنها الاستقبال تقبل الاستدبار ثم قال شرق أو غربوا والمدينة تقبلها جنوب لما تشرق أو غريب أنت خلاص الناس لكن السودان يقول شرق لو شرق وغرب لو شرقتا استقبلت لو غربت استدبرت لكن ده الأهل المدينة، أشد وأغرب، حديث مسلم. ده في الحديث ذا ابن عمر قال أن الله صلّى عليه وسلم يقضي حيتنا. البخاري ترجم في أبواب كثيرة جدا ما القضاء على بنات ذكر في وثاني بابه وكذا ذكر أبواب كثيرة. المهم، وبعض الحنابلة قالوا والله داخل الكنيف قالوا الاستقبال جاي والاستقبال ما جاي لأنه ابن عمر قال أن شو رأيته؟ يستقبل بيت المغدو ويستد يعني تكلم كده قال داخل الكنيف نصدر لكن ما نصدر وخارج الكنيف لا نستقبل ولا نصدر والجمهور قالوا داخل الكنيف استقبل استقبل قالوا ما, فيش قالوا ما في مشكلة لأن في هذا المكان ما في مشكلة كيف ما بس لكن بقدر الإنكار الإنسان حخير خروج من الخلاف إذا كان أنت في أمر أمر في يدك أنت بتعامل في بيتك أنت الكنيف أحسن تعمله بطريقة كويسة هذا استقبل الخير ولا نصدر الخير حتى لو كان داخل هذا المكان قال هنا قال يا ووو الفضائل سباق قبلا فيه، بس تبارك ذا ذا القول الصحيحان حرام يا أخوان، القول الصحيح استبر، استبر، استبر، اكتب في الفضاء حرام، النهي هنا للتحريم، أصل لما يجيبون فصول إن شاء الله أصل النهي التحريم ما لنا تعتي قرينا، بلا ساتر ما استترت ما في مشكلة، طلاب ابن عمر كان استتر وبناقةه، يدرك الناقة يقول له ما في مشكلة، عملت تراقب بيامكوب ممكن، نازلنا استتر بيشجع الأفراد. قالوا ما في مشكلة إذا كان في سادة بليوم سادة دام لمنح <تصفيق> قال كالوطي ما عليه دليل لكن يوم يعني الإسان من تنكشف عورته وأصله قال إلا على ما الاستثبار والاستثبار قالوا كشف العورة كشف العورة ولذلك الإسان من, من دلوطي ينكشف عورته كذلك لا ينبغى لاستثبار حجلة ولا يستدر وإلا فلا يعني كان هناك سادة قال لا يمنى لما لا كلامه إلا فلا ثم قال ووجب استبراه الاستبراء الإنسان ينتظر حتى ينقطع البول يتأكد من قطع البول استبراء ما أبعد الشيء الاستبراء المفاهيم الاستبراء لدينه وعرضه مشي لا الحديث هناك أنتم كشبهات استبراء الدين وعرضه استبراء بمعنى نطهره بما نأبعده هنا قال الواحد أحد يتأكد حتى يستبري يستنزه من البول يقطع البول ما يستعجب هل نفس البول نادى غسل الدمشي بنقف يجي واحد وده يقولنا من سبع سنين استبراؤهم لسلتي ذكري ونسي الخفاء. يعني بندها غضب. يعني شان ربما يكون في طريقه في المخرج يكون في شيء محبوس في حرك عشان يخرج ثم تغسل. لكن التكلف البعض يعمرون بعض الناس أكثر من اللازم. بدع يقول يقوم ويجبه هذا والآخر تناح تسوي شنو؟ ما هذا الله في عن السفراء؟ بعد ما تقول له تقوم تمشي وتجي راجع تقول وتنحنح ما بعرف شنو هذا الكلام ذي. إذا قلت لحد ما تأكد من البولي انقطع فأضغط المكان الطريق يطلع وغسله خلاص. حتى الشيخنا قال خفاء ما تضر نفسه كمان والله يقول لي سقعت المكان وستضغط يضرر قالوا استنجاء استنجاء أيضا بكل سبيل الوجوب استبراء واجب والاستنجاء واجب والاستنجاء في بعض الناس قالوا في عندنا الاستنجاء والاستبراء الاستنجاء قالوا أن من النجو والنجوم معنى الططططصيغ في المكان نجا، بمعنى نطهرة، بمعنى أنا أبعد، وكذلك يعني قال استعمال الشيء الحجر الصغير أيضا، بعض الناس الاستنجاء عندهم استعمال الحجر المية عندهم واحد بمعنى معنى الاستنجاء، ونربي يسرا، قال مندوب أنك تستخدم اليسرا في حالة الاستغلال، بل حتى في حالة السجل والنفل أنا صنعة لا يمسك ذكر في يمينه ولا يمسك ذكر في يمينه إلا إذا كان لا يمضي شمال لا بل الفقهاء قال إذا كان لا يمضي شمال يصب الماء صبّن حتى يتكّن أنه تطهّن هذا هذا لا يمضي يده ذاته إلا بشيء يعني دلقان ولا شيء معلش عليش وإنه وبلها وبال وبل اليد قبل لقي المكان قال من المستحبات أنه ساعد على النظافة القطار الرائحة يدك لو ناشفة فبعشفت المكان ما تعني الريح ما تطلع للصورة لكن لو بليت إذا غسلت ذلك الأول ليسهل في التقطه وبل وقبل غيل أذا واستخاوها قليلا يستخى قليلا ما يتكلف ما يتكلف نفسه فبالتالي يعني مطلوب إنكين تغسل الخارج بس ما تكلف نفسك وده يعني حتى يعني ممنوع حرام إن فوقها يدخل أصله في الدبول للغسل وكل ما يجوز الدب أصله برا وخلاص استخاو وغسله وغسلوه معيلد او غسلوها سجل اذا غسل قال يد غسل وما الاثنين قال ما الموضع اللي لا يدك الموضع بالماء خلاص ال... اليدك عشان تباشر بالاكل وكذا فما يصير مزيل ديك تراب صابون تراب ما في الحديث الصحيح كان يده بالجدار او بالارض ثم يغسل حتى يغسل الجنا له ان شاء الله بعده اي بعد ما يغسل المكان يغسل يده بالتراب او ما شابه تراب بمزيل كذلك كام المستحبات واعداد المزيد جهز نفسك بدك تيجي تفتش بعد ما تخلص الحاجه افتش المويه وين احسنت كون مجهز نفسك لكن جاهز بدون بدون استعدادات البدايه لان الحديث ابن عباس مر المرضي بن عباس رضي الله تعالى مخول الاصل قضى حاجته وكان يعني انس احيان وكان غلاب اخر احيان كان طوعه بالايداءه شو له مويه خط له ورا كان اجرامه يغتسل قال ابن عباس قال مرة بعد خرج وما كان في ذلك وكان ولا صغير قال شعلمه ويودد ليه فالتالي كده لا سأل وجد وسمع قال من أتى ابن قال أنا دع عليه قال الله معظمه في الدين فاستجاب الله الدعاء وكان افقه أفقه الناس وكان اعلم أعلم الناس بالقرآن الكريم يعني تحضير المزين يا أزام إذا حضرك الأفضل طيب هذا المزيني وكونه يكون متر يعني التراب والأشياء اللي حجر، بارسalam يعني، ذكر ثلاث أحجار. بل بعض الفقهاء يقولوا قالوا من ثلاثة قالوا ما يصل حصل، لا بد يكون ثلاثة. لكن الملكي يقول ثلاثة ما ضروري، الضروري الانقاذ. واستدلوا بحديث المسعود، بارسalam قال له يجيب لي الحجارة، قال يبتلو الحجرين وروسة، طوسة. قال الحمار، قال فأخذ الحجرين ورومة بالروسة، قال إنها ركس، لم يصوف السالفة. بعض الروايات الضعيفة قالوا قال لي بدي، هاجب له بدي. لكن ما صحت الرواية دي هذا الصيامنا أخذ الحجرين منه. فقالوا دليل على أن القضية في الإنقا وا ليس لكن الوزن أفضل ثلاثة أفضل. ذكرنا من بخمسة. فوتره فتقديم قبول كذلك إن النظافة أفضل وأحسن. لأن إنسان هو مد يده بين عجليه. ربما يصيبه شيء من البن في يده. يعني كده قال حسن يصل قدام الأول. وده يتوقف على صيامه لسال وما عرفت بره. كذلك المود المستحب استعبابا جمعه ماء والحجر. تنظف الحجر أو ما شابه الحجر المكان أولا ثم تستعمل الموية هذا أنظف وذكروا فيه كلام حديث لو فيه ضعف لإطلاقه للتسير إن أنزل الله سبحانه وتعالى في صورة التوبة لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أسلم قال الأنصار كيف تتطهرون قال نجمة بين الحجارة والماء قال فذلك يعني عليكم به لأن الله مرح أكون بذلك لكن عموما هذا يعني أبلغ في التطهير وأبلغ في النظافة لكن يعني بص بس ما صحيه وجمعي وحجر ثم ما يعني في المرتبة الثانية المويه في المرتبة الثالثه مجرد الحجر يعني واحد استعمل الحجر موجود وجود المويه جوز بعض ما بيتخيلوا أن الحجر ما داستعمل لا ده دا مال جد مويه لا ما هو كده الحجر نفسه كافي حتى لو في مويه لكن أفضل أنا الفج ما بين الحجر والمويه من بعدك المويه المحبة بس بعض الكبار ما كان يعني استعمال استعماله ما أصلاً عبدالله بن عمر بقية الوالد يعني لمن سألوه قال إيه عبادلة كل النساء بقصب الموية. المعالج قال هالحياة كان عندهم الموية كان عندهم صعبة وما كثيرة عندهم جاي نشوفها في كان يستعمل حجر كثير أكثر من الموية. لكن بصحيح السيد عايشة مرة قال في النار يستحيين الحق كلمة النساء يعني مر ما كنا يتوضؤ يتوضؤ بالماء يعني يستعمل الموية لأن أطلع الرايحة وأضمر النظافة وكذا. فاستعمل الموية أحسن. لكن لو اكتفى بالحجر كافي. ما تجاوز مكان الارض او الغائط في المويه الحجر او ما شابه الحجر او صابه ذكرنا ثم ما تعين قال المويه لا بد من المويه في حاله المني المني البول تفصله بال ممكن تزيله بالحجر المني ممكن تزيله بالك. مش المدي. الودي ممكن تزيله بالحجر لكن المني والمني لا من استعمال المويه لابد من استعمال لكن في الحجر وما شابه الحجر، وتعين رماني وحيض والنفاس تطير المكان يعني تطير المكان لابد من استعمال الموجه وبول امرأة ومنتشر يعني البول أصلاً ال ال الاستعمال الحجر وما شابه الحجر رخصة والرخصة في موضوعة فقط في موضوعة فقط ومن أشياء عجيبة يقولون فقهاء لما قال والله يغفر قدر ال الدرهم الديرهم البغلي قالوا يعني قياساً على الإنسان ينظف الموضع الموضع غير قالوا بيء لحجر ولا من النجاس أصلاً ما من النجاس الحجر صحيب يزيل لك لكن أصلاً يكون موجود أصلاً هم يتهمية في النجاح ذلك قالوا تجوز فيه سومح فيه فقالوا يعني لابد من استعمال الماء في هذه البول وانتشر انتشر طرح من مكانه بعيد لابد من استعمالها إذا كان البول مثلاً في قراء الحجر لما يصبح إلا لكن في الموضع ده تسامل الحجر فهنا ده ده الرسالة شرعية والرسالة لا تعد موضع. ااا كتب الأصول يقولوا الرسالة لا تعد موضع. طيب. فتعال فني واحد من الفاسين وقولي الله سبحانه وتعالى من قال كذلك في المذى. المذى كان, كان من بعد المرض حكم حكم البوذ. ثالث. نبضه أحد البائع. أما كان من بعد المذى لابد من استعمال الموية لكن كمان هذا جانية قال وغسل وغسل كله بلذة مع غسل كل ذكره. بنيه تعبد قال ولا تبطل الصلاه بترك النيه غسل الموضوع كله لكن ما نوى قال ما في اشكال ما لهن على البعض قولان إذا كان غسل بس مخرج المذي فقط بقى غسل باغل المذاكي قال المساله فيها قولان غسل حديث علي كلكم سمعتم الحديث قال كنت رجلا فاستحقيت وان ارسل مكان تبنتي مني فارسل رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فانسان قال يعني يغسل مذاكيره ويتوضع ويتوضع يغسل مذاكره. فقالوا مذاكير معناه يغسل كل هذا المكان مع النية تعبدا تعبدا قال اذا كان ما نوى قال ما في شكال لكن لا يغسل كل الموضع او يختفي بس في المقرب كما يقول بعض الفقهاء وفي قولان الراجع عندهم يغسل كله إذا ما غسل كله قال برضو غسل إن شاء الله صحيح لكن قال يغسل الماء يستقبل يعني غسل المغلج فقط وصلى حقق عليه لكن قال كأنه يرجع عنه صلاه صحيحه لكن يغسل ذكروا باللماء كما يستقبل من الصلوات الأخرى قال لما يستقبل ثم قال وجاذل استجماره استعمال الجمار والجمار الحجر الصغير يقول رمي الجمار حجر صغير استعمال حجر أو ما شابه الحجر في ذلك المجلس المستجمار انتظار انقطاع الدولة المستبرع استعماله مستنجا رجال استجمار بيابس يعني الشروط الدليل للمويا في قال يكون يابس الطين ما بنظفه زيرك زيادة أو شخص بيابس طاهر مثلا هذا ركس المجلس ما بيجيك للمجلس ما بستعمل حاجة نجسة حاجة المستعمل قبل كده ولا روس ما بستعمل بيابس طاهر ممغن يكون من طبيعته إنه ينظف المكان ما يكون شيء أملس جدار ولا حالة ما تنظف المكان لا شيء يكون خاصين نظف المكان ممكن غير مؤذن المؤذ برأسه من الخوف ما بديه ينظف نفسه حاجة مثل يكون حاد أو شيء جارح ما بديه ينظف نفسك تخاف يترك النجاسة كذا قال يكون غير مؤذي للإنسان ولا محترم يكون طعام أو شيء مكتوب باللغة حتى بالحروب العربية حتى لو ما كان لو كان طلع من بابل القرآن والسنة ده من بابل لا يوجد أصل المسلم القرآن يفرز لكن حتى لو كان حروب عربية ما تستخدم يشرب فيه شيء عظيم ما تستخدم أو لحق الغير واحد يقول هم له طول وسحبتوا زول قال ما يسووا كده إذا كان في أرض شيء لكن ما دخل سحابة الناس وكده إلا الإبنه ما يجوز قال بعض حق الغير وإلا فلا نعرفش كم وإذا كم آخر ما نتعلم وأجزاء أنقى لكن الثلاثة قال أفضل طبعا مما ذكر وذكر لكن قال الأصل في الأنقى تنظيف المكان ولو باليد مالك أي شيء عمل باليد نظف المكان ثم قال خلاص برضو برضو أبذل الواجب لكنه أفضل يستعمل هذه الأشياء إذا كماع ولو الثلاثة حجر واحد حافاته نظفت المكان هذا هو المطلوب لكن الثلاث أفضل من الوح والله شهرنا في الآن في سؤال إن شاء الله بهذا بعد الجهيدة ما أردتها إن شاء الله سؤال سؤالين كده إن شاء الله نعم أيوة لكن ما ظاهر ما بقول على الشاشة مش كده؟ طبعا نحن كلامنا بينا نتاكن لكن المثال أكثر ما كان عارفين الحاجات دي تلفونات وشاشات مكتوبه مكتوبة جوه كده لكن إن شاء الله يعني أهول أهول ما شيء ظاهر فكان كان مكتوب على الشاشة ظاهر ونقول أشباب المصحف أما شيء مختفي إلا تطلعه بره فان شاء الله يتما يدخل في هذا البار